فإن قلت له والله فيها شبهة يقول لك طب خلاص كده خلص يعتبر ان الشبهة بالنسبة له حل انه يدخل زي ما يقوله كده بسدره ما بيهموش المنطقة دي عندنا في الإسلام قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس منطقة الورع التي غابت عن كثير من المسلمين واللي هنتناقش نهاردة فيها مع فضيل الشيخ حازم سلام عليكم شيخ حازم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الله. القضية دي الحقيقة قضية مهمة قوي لان كتير من الناس اجترأت على المنطقة بتاعت الشبهات يعني بدأت تتحرك بشكل تشعر حضرتك ان الشبهات دي مش زي ما النبي قال فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام لا ده هو مسح بأستيكة المسلم دلوقتي إلا من رحم الله فمن وقع في الشبهات وقع في الحلال خلاص طالما الشبهات أخش ما بيهمني شي يعني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 أننا لم نأخذ الشبهات على نفس المأخذ الذي طرحه بها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخذناها على عكس ما طرحه النبي نعتبرنا رخصة يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هناك شريحة الحلال وهناك شريحة الحرام وبينهما شريحة متوسطة بينهما اسمها شريحة المشتبهات ثم شرح أن هذه المشتبهات خطر شديد على دين المسلم وبين أنها مثل راعي الغنم الذي معه غنمات ويمشي فإنه يمشي بحرية لكن بمجرد أن يجد نفسه قد اقترب من بستان الملك من من حديقة القصر الجمهوري من من من ضيعة المستبد الكبير في البلاد مثلا أو ما إلى ذلك يخاف أن يقترب ويجعل بينه وبين هذه الضيعة وهذا البستان مسافة كبيرة لأنه لو صار على حد البستان ربما غنم أجمع تنط تاخذ حاجة من قوة يبقى راح في داهيه كما يقولون مم. فهو إذن يتقي ويحمي نفسه بأن يبعد عن الحرام هذه المنطقة مم. طيب افرض أنه لم يراعي هذا فهو قطعا ومعه الغنم بطبيعتها أنها ليست غنم عاقلة وقع في الخطر الشديد لأنه ممكن غنم تعتدي على بستان الملك فالرسول صلى الله عليه وسلم طرح قضية الشبهات على أنها هي الشيء القريب على حافة الحرام يمكن الحافة دي يحصل فيها انهيار فتنهار الأرض من تحته أقع في الحرام فكيف اقف الى الحافة كيف اجعل ابني يمشي على وقد ضربت المثل مرة بهذا لو ان ابني قال لي طيب خليني امشي على سور فوق سطح العمارة اللي عشرين دور واربطني بحبل بحيث لو جيت اعتشدني فانني لا افعل ذلك واقول في نفسي مليون خاطر ربما انقطع الحبل ربما يدي لا تستمسك على الحد ربما كان أسرع ربما ربما ربما فلا أسرع أص... إنما يمكن أن أفعل ذلك معه فوق شباك سرير أو فوق شباك في الدور الأرضي م. إذن بقدر شعوري بجلال وبخطورة الأمر فإنني أجعل من الشبهة دي خطرا أخاف منه طيب إذا كان طرح النبي صلى الله عليه وسلم القضية أنه دلنا على أن الشبهات أمر خطير بهذه الصورة إذا بنا نقول مدام مش حرام خلاص أي. وبهذا إيه اللي احنا عملناه عكسنا الطرق يعني عكسنا المذهب نعم. عكس مذهب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول الناس إياكم والشبهات لأن الحديث اتقوا الشبهات. اتقوا الشبهات ثم يقول في, في, جملة, في جملة قاطعة كأنها قانون تفضلت بها حضرتك اللي هي فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام no. الناس يمكن تفتكر أكثر تتذكر كلمة يوشك أن يقع في الحرام no. No. إنما لا دا الجملة بتقول فمن وقع في الشبهات no. فقد وقع, وقع في الحرام, no. الحرام الله طب أنا يعني سبحان الله ولذلك اتقاء الشبهات وتعرف يا أستاذي لو, لو مسألة الورع دي على سبيل المثال حتى اللي بيسمعوا الآن معظمهم يرى أننا نتكلم عن شيء من الفضل من اللي يخص يعني الإيمانياتهم عالية ودي الله يكلمني انت بت بت يعني كنت سبقتني بهذه الكلمة أنه كتير من الناس في الخلق ده بالتحديد بيعتبروا ده خاص بالصحابة بس احنا بنجاب قصة دي ما كانوا بقى شدار وقريبين من النبي ودينهم عالي فهم حرين في كده إنما ده مش تبعنا الموضوع هنا يعني الرجل العادي الموظف والتاجر والشخص العادي هو بيسمعنا دلوقتي. يقول لو اتكلمتوا عن الصدق اه ده يبقى انا لو عن الامانة ماشي انا لو بتتكلم عن الادب عن الاخلاق انما عن الورع لا يبقى نشوف بقى السلف الصالح والسلف والصحابة لا هذا او كلموا بعض انتوا او اتكلموا يعني فطبعا وهذا في الحقيقة من فتنة الشيطان التي تجعله ينصرف عن ان يتطعب ما هونا لما اسمع ناس بيتكلم وقول ده مش موضوعي خلاص يتكلموا للصبح بقى وأنا مش أخذ منهم حاجة لذلك الذي يجب أن نوصله كرسالة إلى الإخوة الكرام بمثل هذه الكلمة أن الورع ليس درجة عليا وإنما هي درجة لكل مسلم يعني على كل مسلم أن يتعظ بها وأن يتعلم منها وأن يأخذ منها لأنها درجة ترك الشبهات ودرجة ترك الحرام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة يعني الواحد لما كان يرى كان ينأى بنفسه لدرجه انه حتى في في امر والله حاجات استعجبها يعني مثلا تمرة الطفل الصغير الطفل الصغير غير مكلف فلما ياكل تمره وتستمر من حرام ده تمره من من ثمار الصلقه الحسن بن علي طفل سنه سنه وشويه ووجد بلح على الأرض وهو يعني ليس طفلا مكلفا يعني مش هيبقى لن تكون سيئة ولكن لأن وليه هو النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وجد أنه أكلت التمر من تمر الصدقة والصدقة لا تجوز على آل محمد صلى الله عليه فأخذ هذه قد يقال هي حرام أيها هي حرام لو قصدت أخذها ولكن هذا الطفل أخذها وانتهى الأمر <تصفيق> وهو طفل صغير فنحن أمام الوقوع في الشبهات الحقيقة ان المسألة دي الآن تزداد تمكن لأنه النهاردة أنا قبل كده كانت الأطعمة بتطلع من, من عندي وأنا شايفها وأشياء طبيعية حتى من مزروعات الأرض إنما النهاردة المعلبات التي تتداولها الدول وتصدر بألاف والمئات لألاف من الأطنان أصبحت الشبهة متم... حتى في الطعام في الملبس يعني الشبهات أصبحت كثيرة وده يصدر إخوانا في الغرب وفي أوروبا كثير يبقى في مطعم الآن ما هو عارف الدنيا ده, ده لحم مش عارف ما لا ده لحم خمزير لا ده إيه فهذه الشكوك اللي بتدور فيه هل مثلا منطقة الورعين أن أقول له خلاص دع ما يريبك إلا ما لا يعني أنا أتذكر أنني كنت في إحدى البلاد في سنة من السنوات و... وكانت معي زوجتي ودخلت إلى يعني طلبت منهم أن تدخل إلى مطبخ المطعم لترى هم بيطبخوا صحيح أنت تطلب ما تشاء لكن ففوجئنا بأن ما يحدث في مطبخ المطعم لا يمكن أن يعني لا يمكن للمسلم أن يدخل ناحية هذا المطعم. فالحقيقة أن الإنسان دع ما يريبك إلى ما يريبك وأن الصدق مؤمنين والكذب ريبة وأن دع من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ومن استبرأه من الشبهات فقد استبرأ لدينه مم. وعرضه. ترى زينه توقف وسحّز ما ليش عند الجملة دي جملة يعني. البراء. آه البراء. قال كج... يعني انظر إلى قول الله تعالى عن إبراهيم لما ذكر لنا انه لنا فيه أسوة حسنة. مم. قال إذ قالوا لقومنا براءء منكم. منكم. نعم. وإبراهيم قال أنا براء فالبراءة هي الطهر والنظافة والتبرؤ الكامل فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام استبرأ لدينه يعني جعل دينه مبرأ وأنت تعلم أن في حديث المشهور المعروف الذي رواه حذيفة بن اليمان وهو يقول يا رسول الله نحن في خير هل بعد هذا الخير من شر قال نعم فهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن بعد هذا الشر من خير قال آه يعني هيجي وقت في خير ولكن فيه دخن نعم مش مش طاهر مش, مش رائق مش, مش نقي الله طب احنا خايفين من الخير مش بين, الخير مش بين احنا خايفين من الخير المدخن ده الخير الذي ليس رائقا ده طب ماذا نفعل فيقول الحديث فقد استبرأ يعني طلب البراءه ودائما لمن لا يعرف اللغة العربية استبرأ يعني طلب البراءة الهمزة والسين والتأل الطلب نعم بالضبط نعم طلبة نعم زي ما أقول مثلا استعصى يعني عصى استغفروا علي استغفروا اطلب المغفرة نعم فيقول استبرأ يعني طلب البراءة لدينه هو الطغر لدينه ونحن نعلم. أن لا لا أستاذ هذا من الجمع بين الدين والعرض في الحتة دي بالذات يعني ما هو احنا هنا هنقول بقى إيه انه اولا اولا انه لا يفلح يوم القيامة الا من اتى الله بقلب سليم فانا لو لم استبرئ لهذا القلب واستبرئ لهذا الدين واستبرئ له لن يكون القلب سليما عشان كده فقد استبرأ لدينه وعرضه مسألة طلب البراء والنقاء والسلام لقلب ليوم لن يفلح فيه إلا من أتى الله بقلب مستبرأ سليم وانت تعرف حضرتك انه لو كان إنسان هناك إنسان صحيح من المرض يتقال فلان سليم يعني خلاص نعم. تمام ما فيش حاج طيب إذا كان مريض ويريد أن يشفى نقول بارئ نعم. فالفرق بين سلمة وبارئة هو العودة إلى الأصل يعني البراءة هي العودة نعم. للأصل نعم. والسلامة هي الأصل فإلا من أت الله بقلب سليم أي على أصله طب أنا أريد أن أعيد القلب إلى أصله فيقول إذا استبرئ يعني أطلب الطهر والبراءة ليعود القلب إلى أصله نعم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في الزواج مثلا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه هنا قال فقد استبرأ لدينه وعرضه ما هو العرض؟ العرض في حقيقة الأمر هو كل ما يشتم عند الإنسان يعني يجتم يعني أي سب؟ آه أي شيء يمكن أن يقدح فيه أن يكون صف فيه فيه مذمة عندي يسمى عرض ماذمة ماذمة لأن العرض فمن أراد أن يكون عرضه بريئا ولذلك هنا في بعض الشبهات الإنسان يستبرئ منها حتى ولو كانت حلالا يعني الفقهاء مثلا قالوا كلام غريب جدا يا ترى أنا لو ماشي ووجدت مرأة في الطريق فقلت لها السلام عليكم فقالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل هذا حرام لا إنما الفقهاء قالوا ولكنه قد يكون حراما امتى قالوا لو كان من يلقي السلام مثلا شابا ومن على من يلقى عليها السلام شابه وحدث يعني سيحدث فتنه او كان صوتها جميلا بحيث يثير ولذلك قيل المرأة لا تقرأ القرآن بحضرة الرجال خشية خشية الفتنة من تكسر صوتها ورقته وما إلى ذلك فإذن الشبهة التي تبرئ العرض كالشبهة التي تبرئ الدين أنني لا أفعل شيئا يمكن أن يأتي على عرضي بشيء إخلاق كثير من الناس لما النبي قاله الصحابي قال جئت تسأل عن البر قال البر مطمئن إليه صدرك والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أو في رواية وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك كتير من الناس حتى يقولك أنا بستفتي قلبي خلاص في القضية دي فعايزين يعني نشوف مسألة استفتاء القلب دي لأي حد من العوام كده هو يقرر كلام ده حلال ولا حرام هنسمع الكلام مع الشيخ حازم بعد هذا الفاصل تبقوا معنا فردي دين سلام, سلام نور وهدى السلام عليكم ورحمة الله الحياة في قضيه مهمه جدا كنت ساعتها ببقى وماشي في الشارع كده او في مواصلات او في مكان ما ولايت اثنين بيتكلموا مع بعض يقولوا مش عارف الموضوع ده كذا سمعت الشيخ بيقول ده حلال واحد يقول له لا يا شيخ مين ما كلام الناس دي استفتي قلبك فكل واحد من المسلمين عملوا قانون للفتوى لو مش عكبه كلام الشيخ يقوله استفتي قلبك عايزين نشوف الكلام مع الشيخ حازم إلى أي مدى تكون صحته يعني والله هذا الكلام يقوله المعرب دون ومن يستسهل أن ينزلق إلى الضياع هذا الحديث الذي يشيرون إليه وكأنهم لا يحفظون غيره لو فهموه حق الفهم لأدركوا أنهم أنه حديث يطالبهم بأعلى رتب من رتب الورع. أولا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس تعال إلى واحد يعيش في إيطاليا أو في فرنسا لا يخافون أن يطلع الناس على الزنا يعني لو أن إنسانا أخذ فتاة في حديقة عامة ومارس معها يعني الفجور علانية جهارا نهارا ما هو الناس يطلعون على هذا وهو لا يخشى شيئا لأن هذا عرف المجتمع فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الناس اللي هم اي نوع من انواع الناس واي صنف من اصناف الناس وان كانوا فجارا وان كانوا غير ذلك وانما الناس هنا اما انها الناس للعهد اي الناس المعهودين المعروفين اللي هم الناس اصحاب المعروف اصحاب الدين لا. واذكر ان شراح الحديث وهم يشرحون هذا الحديث قالوا ان الناس المقصودين في هذا الحديث هم الذين يعرفون المعروف وينكرون المنكر فلو أنني أتيت بالعكس ناس لا بالعكس ممن يؤيدون المنكر وهم ضد المعروف فإن هؤلاء يبدلون الحلال حراما والحرام حلالا لذلك الإثم هنا ما حاك في الصدر الصالح صدر الشخص الذي يبحث عن الصالحات إنما لو أن إنسانا يحاول أن يفتش مثلا عن الساقطات وأن يرى أنواع الخمور ليشربها وأن يؤذن يتتبع العورات يؤذن للأذان بعد الأذان بعد الأذان وهو ولك إن الصلوات بتمر من عليه أي إثم يحك في صدره دوما منهجه في الحياة هو الإثم لذا لو قلت له يلا أمني صلي ونتوضى ونصلي ممكن يبتدي يحيك في صدره أنه طب أنا هأوم بأتوضى وهألع الشراب وأتوضى وأخش يعني بيقلق بالخير بالضبط أصبح القلق من لحظة الخير التي يدعى إليه <تصفيق> الناس كلها عيما تصلي مثلا في رمضان والمغرب مخضوح هاي أوم يصلي طب أنا هتطر أوم أصلي ولا اعتذر ولا لهم عندي النهاردة مثلا ظروف ولا يعني أنا أشعار فأنا هعمل زي فقد يحدث أن يحيك في صدره الطاعة وقد يحدث أن أن يخشى أن يطلع وقد حدث أنه كان هناك من يخشى أن يطلع أن يطلع عليه ناس وهو يصلي يعني في بعض يعني يحدثوننا مثلا أنه طلاب الجامعة في الأربعينيات أو الخمسينيات كان وصل الأمر أنهم أو في الأربعينيات وما سبقها أنهم كانوا يكسف أنه يصلي قدام الناس لأن الجامعة ما كانت ثقافة وليس فلاحين أو ما إلى ذلك فإذا الكلام هنا عن المجتمع الصالح المعهود المعروف الذي يعرف المعروف وينكر المنكر وعن الصدر الصالح الذي يبحث عن الصالحات وبالتالي إذا أردت أن تستفتي قلبك في هذه الحالة الميزان بقى السحر ما هو يعني أنا عايز مثلا أنا كمسلم اشتبعت علي الأمور خصوصا لازم نكون فيه حالة من الصراحة مع حضرتك الفضائيات شتتت الناس الصبح شيخ بيقول له حاجه وبعد الدور شيخ له حاجه وده مكتوب استاذ دكتور وده مكتوب استاذ دكتور وبقى مش عارف انا بتكلم على العمي نفسه حتى أنا مش بتكلم حتى على اللي عنده ثقافه دينيه او مرجعيه او بيحضر دروس مثلا لنا ازاي لا ده واحد عمي بسيط جدا وابتدى يشبع اللي هو شاب حضرتك بتتكلم في موضوع ولقى واحد نقيدك بالظبط بيقول له الكلام اللي بيقوله ده مثلا مش مظبوط فبيحصل له حاله قلق هل ده ممكن أقول حتى عنده يستفت قلبه أولا أنا مضطر أقف أمام هذا المعنى لأنه في الحقيقة جهل الناس جهل الناس هيعمل حرج عند اهل العلم دي مشكلة كبيرة يعني مش علشان الناس جهلة وما بيعرفوش يسمعوا أصلا أحرج على أهل الحي... العلم الحيوية الفقهية في تداول الأمور وإنما الفقيه الذي يتحدث يقول يا جماعة والله أنا أرى أن الشيء الفلاني حلال ويسوق أدلته وثاني يقول فيه حرج ويسوق أدلته هذه الحيوية في الفقه الإسلامي هي حيوية مقصودة أن يكون الناس إحنا مش بنعمل مطبعة بتطبع طبعة واحدة ده إحنا الإسلام بيصنع عقول عندها, عندها حيوية وتدرس الموضوع ويبقى فيها كما يقال يعني مثلا في الغرب لك ما شاء الله ده في جامعة السوربون ليس هناك, هناك مثلا اعتمدوا أكثر من 126 تعريف للديمقراطية وعشرين تعريف ليه جهلة لا ولكن يأخذونها مؤشرا على الحيويه الفكري فالفقه الإسلامي إنما يعطي للعالم مساحة التحرك في تفسير الآية وفي فقه الحديث وترى روائع وأنت تسمع الفقهاء والعلماء يتكلمون معا لما ييجوا بقى الجهلة أو الذين يتسقطون أو الذين ينتظرون ويقولوا يا ده مختلفين مختلفين في ما أنت مش فاهم هما بيتكلموا ازاي كيف أنت تأخذ الشواشي أنت عايز في الآخر واحد بيقول ده حلال وده حرام أو ده صح وده غلط إنما لم تنظر لذلك أقول إن من وجد في نفسه الجهلة أو سوء الطوية يعني قصد السيء للإسلام ده ما فيش فايدة فيه ده اختلفت ما اختلفتش ما فيش فايدة. انما لا بد ان يعرف ان ما تقوله الفضائيات في الحقيقة انا شخصيا انا ربما لا اشاهد لكن انا اوقر هذا يعني لا لست ضده انا اقول ان اهل العلم إن... بس بشرط ان يسوق فتاواهم بادلتها وبفقه هذا الدليل وبفهمه وان يعلم الناس ان الاسلام فيه مساحة تسمح بهذا الاختلاف وب... وتسمح بهذا الأخذ على أنه حيوية ذهنية أن نربي وأن نؤدب أحد الناس وجمهور الأمة على أنه قد يقال هذا وقد يقال هذا والأمر فيه متسع طيب إحنا أصدقى أنا أصدقى برضو مش مسألة لا إنكار في المختلف عليه نحن سعبنا نتكلم في ثوابت يعني على سبيل المثال قضية الربا هذه القضية التي يعني قضية الدولية. الربا لم يخالف فيها إلا من له هوا مع حاكم خلينا صرحاء قضية ربا البنوك مثلا أن فوائد البنوك هي من الربا المحرم. كل علماء المسلمين في ناحية ومن يتزلفون إلى الحكام في ناحية وحده نعم خلينا فبالتالي أصبحت الصورة كده أنه طب استبعد من له مناصب رسمية تجد الأمة كلها في مكان واحد مم. بل إنني مع الأزهر الشريف ولست ضده مجمع البحوث الإسلامية اللي هو الهيئة العلمية التي تمثل الأزهر قرارها بإجماعها فيما عدا شخصين اثنين فقط نعم اجمعها اجماعها ان فوائد بنك من يريب المحر نا. فانا فاذا يبقى ماذا انه اذا دعم ما يريبك الى ما لا يريبك طيب ما تخلينا نتفق على استبعاد من لهم مصالح ظاهرة نا. ستكون مسألة محسومة نا. ومع ذلك فانه حتى لو افترضنا ان فقهاء المسلمين لانه في من الفقهاء من يرى ان المسألة تستحق الدراسة ولهم اراء ونشروها أيضا لا بأس سبحان الله يعني أنا هو واحد من الناس الذين يقفون موقفا عنيفا جدا ضد ربا ضد فوائد البنوك واعتبروها من الربا المحرم الذي تنطبق عليه كافة مواصفات النصوص والتحريم والقياس وكل شيء ومع ذلك إن وجد من يطرح الدليل فإنني أسمع وأقرأ وأدرس وخطط تحت ما يقوله ربما أكتبه وهكذا يعني طب هل أنا, بقى هي في أنا في المنطقة دي يا سيد حازم منطقة القلق هل أنصح المسلم بأنه دايما يبقى معلق عنوان بيع ما, ما بلا شك. بلا شك وقد جاءتني سيدة يوما وتقول أنا معي مبلغ بسيط جدا من المال ولا بد أن أضعه في بنك وإلا انتهي فاستطعنا أن نجد لها فكرة بسيطة لا تعطي الفلوس لبتوع توظيف الأموال ولا تضعها في البنوك وإنما تشتري محل تجاري صغير في منطقة شعبية وتؤجره أصبح الإيجار الذي يدخل لها أعلى من الفوائد التي تخرج لها من البنك نعم. وتركت الريبة واصبحت في إطار الحلال وقضية إيجار نعم. والرجل المستأجر لا بد أن يسدد لأنه يخاف على تجارته من النزاعات ومن السداد وما شاء الله فكلما يعني هذه السيدة فإذا نعم نقول إنه مهما اختلف العلماء مثلا في شأن الربا الرجل العام أو المرأة العامة العامية أو العامية يعني لما يسمعوا ملهم مش دعوة ده خلاف في مرحلة الحيوية في مناقشة القضايا الحقيقية لكن الشخص العادي لا يشتغل في بنك ولا يعمل في ولا يضع أمواله في بنك تقريبه يعني البنوك الإسلامية لا شيء فيها طبعا لماذا لأنه هو مش منتظر مساحة الشبهة علشان يقول خلاص أنا في مساحة الشبه فلان قال كذا طب فلان هناك شبهة أنه يعني ظاهر أنه لم يقل بكلمة منذ ثلاثين عاما يعني تحرك عضلة في وجه فلان فلان, فلان لذلك لا يجوز أبدا أن نأخذ بالشبهات في مثل هذا الكلام ولو وجدناه نقول هذا في مقام النقاش الفقهي لا لا ولكن عندما ننزل إلى أحد الناس فإنني لا أعمل إلا بالحلال الطيب الطاهر يعني أنا قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل في, أو في كلمة استوقفتني كثيرا لما قال خير دينكم الورع هذا خير الدين ولذلك بعض الناس لما بننظر ايه وانا بنحكي في القصة دي زي ما قلنا لحضراتكم مثلا لما اقول أبو بكر الصديق حط إيده ب عشان لؤمة فيها شبه وهو وكله ما يعرفش لكنه فضل يستقيء ويعني عانى نفسه كثيرا لحد ما عصر بطنه طلعت وقال يعني لو لم تخرج مع روحي الا بعض الناس بينظر لعمر بن عبدالعزيز العزيز لما يدخل مثلا بيت المال ويحط إيده على انفه كده عشان ما يشمش الطيب بتاع المسلمين ان ده نوع من التشدد الزايد قد ينظر إلى هذا اشوف سيدي حياك الله هو ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ولكن في ذات الوقت لم يجعل الإنسان يستسهل إنه هو زي يقولوا يلغ في أموال المسلمين يبقى بيغرف فيها أو بيمد يده فيها فإذا نحن بين عدم الحرج وعدم العنت وبين هذا نعم أبو بكر بن الصديق وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وهذه القصص إذا كان الناس يستصعبونها فإن المصيبة أنهم يجعلون البديل لها هي الجرأة ما, ما... ليك ريمك نعم يعني طب انتم مستصعبين ده انزل درج درجه بالظبط خليك في المعقول لما تهت يعني ما تجنحش كل الحجب والستر وتروح الناحية التانية خالص ويروح عمله مثلا تلاقيه يسحب من الورق الفاضي ويعود يكتب يرسم عليه يتليفون ويتصل الكرابة ويفتح ال... هذه أمور من المحرمات الشديدة يعني الورقة الصغيرة التي تأخذها في سيارة من العمل يستخدمها لحاجة البيت ومشاكل مشاكل البيت و... دا دا أنا عايز أقول أنه المناديل الورقية الموجودة مجرد سحب منديل ورق ستسأل عنه يوم القيامة فلقد مات رجل فقير رجل فقير كان فقيرا جدا يعمل حمالا للحطب يعني بيقف على المحطة يشيل حزمة حطب يوصلها للبيت وياخد مبلغ فلما مات بعد سنين ظهر في رؤية لواحد الصالحين فقال له أين أنت قال ما فرغت من الحساب إلا الآن بقى الى 40 سنة بتحسب تحسب إنت كان عندك حاجة تتحسب عليها قال في يوم من الأيام احتجت إلى شيء أخلله أسناني عايز حاجة يسلك بها أسناني فأخذت كسرة من عود حطب كنت أحملها أحمله سلكت بها أسناني ثم ألقيتها على الأرض ولم أستأذن صاحبها ففي مثل هذا كنت أحاسب فالورع هو يعني لازم نراعي إحنا الوقت انتهى يا إخواني أيوة إخوتي الأحباب يعني هذا غيض من فضي الوقت محدد لكن لابد أن ننظر إلى هذه القضية بعين الاعتبار لأنها قضية ممكن في الآخر تصل بالإنسان إلى جهنم دون أن يدري مش عايزين نقول عن الصحابة متشددين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي وصل البيت جعان وجد تمرة قال خاشيت أن تكون من تمرة الصدقة وهو جائع صلى الله عليه وسلم هذا ديننا وعلى وعد بلقاء جديد وفضل الشيخ حازم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته to nasza diana,